وَيَدْقُ مَفَاتِحُ الْوَجْهِ لَا يَعْلَمُهَا إلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْهُ وَرَقَةٍ إلَّا يَعْلَمُهَا وَمَا تَسْقُطُ مِنْهُ وَرَقَةٍ إلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبْتٍ فِي ضُرْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنمار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مساما ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبقكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت رسولنا توفت رسولنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إن الله ثم ردوا إن الله يردو إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعون تدعون وخفية وخفيا إن جاءنا لئن اجتنا منا من هادين نكونن من الشاكنين قل الله ينجيكم منها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ومن ثم انتم تشركون قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم, من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويديق بعضكم بأس بعض كيف نصرف الآيات